بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يَهْدِي إلَى رُشْدِ فَأَمَنَ بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَ وَإِنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا مَتْثَلَ لا خذ صاحبته ولا ولدا، وإنّه كما يقول سفينة على الله شططا، وإنّا ظننا أن لن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 وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ عرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لانا يجد له شهابا رصدا وَإِنَّ لَنَا لَدَيْرِ أَشَرٌّ نُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْرَادَ بِهِم رَبُّهُمْ مُرْشِدًا وَإِنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا الدُّونَانِكَ كنا طرائق كبدا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإن نا لم نسمع لهدا من نبي، فمن يوم بربه فلا يخاف بخس ولا رهق. وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ ثَمَّ نَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا